مع أخينا أبي محمد المراكشي حفظه الله وبارك فيه وكان ذلك هو الدرس الخامس ودرسنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى هو في باب قضاء الحاجم باب قضاء الحاجم بقي أمر كنت أحب أن أعلق عليه ذكر في الدرس الماضي وهو قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع قوله أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر النزح هذا متعلق بالآبار إذا سقطت النجاسة في البئر إذا سقطت النجاسة في البئر فكيف نزيل كيف نطهر هذا البئر لكي نستعمله مرة أخرى فإذا الحالة هنا أننا نستخرج منه الماء بالبراميل حتى نطمئن حتى يحصل لنا طمئنان قلبي أن الماء قد طهر بكثرة النزل وبعض أهل العلم حددها بكذا وكذا من دلو والصحيح أنها غير محددة بعدد معين وإنما وإنما الأمر راجع إلى الاطمئنان القلبي لأنك عندما تنزح الماء يظهر لك لونه ورائحة ورائحته وطعمه فعندئذن يظهر لك هل أصبح الماء طاهرا أم لا فعلقت على هذه لأن الأخ كريم في المجلس السابق اعتبر النزحة والصب على الأرض شيئا واحدا المسألة الثانية وهو قول المصنف رحمه الله والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع فالجواب فالجواب أننا نقول هذا الكلام الراجح خلافه الراجح خلافه وهو أن كل ما أزال عين النجاسة وأثرها فهو مطهر لها ومثل لذلك بعض الفقهاء بخنزير وقع في ملاحة قالوا إذا وقع الخنزير في الملاحة ثم استحال إلى ملح هكذا تحلل الخنزير كله مع مرور الزمن فاستحال إلى ملح فإن هذا الملح يصبح طاهرا طيبا جائزا للاستعمال وهكذا يقال في كل النجاسات إذا استحالت إما بالرياح التي تسفها تسفي عليها وإما بأن دلكت ودعكت حتى اندثر أثرها وإما بأي طريقة كأن وقع عليها مائع من المائعات كالشاي أو ماء الزهر أو ما إلى ذلك فعندئذن إذا زال أثرها أو استحالت فإنها تصبح طاهرة على القول الراجح الصحيح لأن المقصود هو إزالة أثرها أو عينها أما كون ذلك بالماء أو بغير الماء فصحيح أن الماء هو الأصل في التطهير أو في إزالة, أو في إزالة النجاسات لكن حيث إن الشارع حيث إن الشارعة أجاز إزالة العديد من النجاسات بالمسح أو الدلك أو ما إلى ذلك، فهذا يعطينا يعطينا حجة على أن المقصود هو إزالة عينها، وذلك الشارع يقول هنا فلا يقوم غير مقامه إلا بإذن من الشارع، يعني كأنه جعل هذا الإذن مخصصا لعموم وجوب إزالة الغسل، وجوب إزالة النجاسة بالماء فقط. وهذا كلام فيه نظر لأنه إذا ثبت أن ذيل المرأة إذا تنجس يطهره ما بعده من الأرض وثبت أن, الخفة وثبت أن النعلى يطهره دعكه في الأرض أو كثرة المشي حتى يذهب وهكذا كثير من الأمور الأخرى وأجاز كثير من العلماء إزالة النجاسة من السيف بمسحها أو من الجزار يمسح سيفه يمسح وسيفه بقطعة من القماش وهكذا هذا كله يدل على أن إذا ثبت أن هذه الأمور بهذه الطريقة تزول النجاسة منها فغيرها كذلك لماذا نجمد على هذا هذه النصوص دون غيرها ولا نفهم المقصود الشرعي؟ فإذن الأحكام الشرعية كلها أحكام معللة وليست جامدة. لا مفهوم لها إلا نص شرعي وذلك يخطئ من يظن أن الشريعة الإسلامية مجرد نصوص فإذا لم تعطيه نصا لم يتبع هذا جهل وهذه هي الظاهرية المقيتة ومنهج العلماء الفقهاء الربانيين أن يفهموا نصوص الشارعي ويفهم ويفهموا عللها ويفهم مراميها وهذه طريقة أهل الحديث نظر الله وجههم يتبعون الآثار ويتبعون النصوص الشرعية لكنهم لا يهملون مقاصد الشرع كلها لا يهملون مقاصد الشرع كلها ويفهمون يعملون أصول الفقه في أماكنها ويفهمون القواعد الفقهية فهما سليما كما حققه علماؤنا في مصنفاتهم النفيسة البارعة ولذلك كل من رأيتموه على النصوص جمودا مقيتا فاعلموا أنه غير فقه هذا غير فقه وإنما الفقيه حقيقة الفق هو من يفهم الأمور ويفهم مراميها ويفهم مقاصد الشريعة المطهرة هذا ما يتعلق بالمجلس السابق أما مجلسنا اليوم فنقول قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب قضاء الحاجة على المتخلي لاستطار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجماع بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها ويندب لاستعادة عند الشروع والاستغثار والحمد بعد الفراغ <تصفيق> هذه, هذا مجمل هذا الباب لخصه المصنف رحمه الله في هذه الكلمات القليلة وتحت هذه الكلمات من الفقه الشيء الكثير ثم قوله على المتخلي الاستتار هذا مما يعلم بالضرورة من الشارع لعموم الأدلة التي أمرت بعدم كشف العورات وكقول الله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك إلى غير ذلك من الآثار في البرم مما يعلم ضرورة عند أي مسلم فإذا إذا تبين هذا تبين أنك إذا أردت أن تتخلى يعني تدخل إلى المرحاض أو تقضي حاجتك فعليك الاستتاب هذا أمر معلوم حتى يدنو من الأرض لأنك إذا دنوت من الأرض ثم رفعت ثوبك فعندئذ ترفعه بالمقدار الذي تقضي به حاجتك ولا تتكشف تكشفا واضحا وهنا أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر من أتى الغائط فليستتر وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعضضه هذا الأصل الذي ذكرناه وهذا الاستتار يكون إذا إما بدخول المرحاض وهو الكنيف أو بالبعد عن أعين الناس حتى لا تظهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن الناس حتى لا يظهر فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنساء وابن ماجه والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البرازة حتى يغيب فلا يرى وفي رواية أبي داود رحمه الله كان إذا أراد البراز طلق حتى لا يراه أحد كان إذا أراد البرازن طلق حتى لا يراه أحد وهذا الحديث حسن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو وهو مؤيد بهذه الأصول التي ذكرناها. هذا البعد أو التستر إذا كان المرحاض فلا كلام فعليه أن يغلق الباب حتى لا يراه أحد أما إذا لم يكن هناك مرحاض كأن يكون في بادية أو في خارج البيوت أو ما إلى ذلك فعند إذن يستحب له أن يضع أمامه كثيبا من الرمل أو حجارة يتستر بها وأيضا حتى لا يعبث الشياطين بدبره حتى لا يعبث الشياطين بدبره كما ورد في الأثر أن الشياطين إذا جلس ابن آدم للتخلي في الفضاء تعبث بدبره واضح يا إخوة؟ فإذا جعل هذه الكثبان حجز بينه وبينها والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحشوش محتضرة الحشوش محتضرة والحش, والحش هو المكان المعد للخلاء ومنه تفهمون كلام شيخ الإسلام في تيمية رحمه الله أو غيره من الصالحين حيث قال القلب قلبان قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش يعني قلب مع الله عز وجل وفي ملكوت السماوات يطير وقلب همه هو الدناءات والفروج والنتن والعياذ بالله وهذه قلوب عامة من حطت همامهم نسأل الله الصلاة والعافية طيب قال وتركوا الكلام يعني على المتخل الاستثار وتركوا الكلام بالمناسبة مما أحب أن أذكره في هذا الباب ورد في سيرة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يقلل من طعامه حتى يقل من دخول من التخلي حياء من الله عز وجل أن يتكشف والله ينظر إليه وهذا من كمال معرفته بالله سبحانه وتعالى رحمه الله ورضي عنه ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ستر العورات في عن تكشف في الخلاء قال الله أحق أن يستحيى منه الله أحق أن يستحيى منه فمن كمال معرفة أئمة السنة والحديث بربهم سبحانه وتعالى كان هذا هديهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين فكان يأكل قليلا جدا حتى لا يدخل حتى لا يتكشف إلا في القليل النادر، يعني في اليومين مرة واحدة تقريبا أو ما ذلك هذا ذكرته عرضا يعني لأن الشيء بالشيء يذكر. قال وترك الكلام، ترك الكلام استدل له، استدل له أهل العلم بما أخرجه. الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله ينقط على ذلك وهذا الحديث ضعيف الاسناد ضعيف الاسناد ولو صح فإنه لا يدل على المقصود لو صح فإنه لا يدل على المطلوب لأن المطلوب هو ترك الكلام عند قضاء الحاجة والحديث فيه أن الرجلين يخرجان يضربان الغائط ثم يجلسان يتكلمان يكلم أحدهم الآخر طبعا هذا منظر قبيح جدا لكن هذا لا يدل على أنك إذا كنت لوحدك في المرحاض لا يجوز لك أن تتكلم فيجب أن نبحث عن دليل آخر لهذا الأصل والدليل الآخر أن قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معكم من لا يفارقونكم إلا عند الجماع وعند الخلاء يعني من الملائكة فاحتراما لهؤلاء الملائكة لا تتكلم إلا عند الحاجم لا تتكلم إلا عند الحاجم وعليه فهل نقول إن الكلام وأنت في المرحاض محرم لا دليل على التحريم أم نقول إنه مكروه إذا قلنا إنه مكروه فهذا قول متوجه يعني قول قوي والله أعلم قال والملابسة لما له حرم يعني على المتخلي الاستتار وترك الملابسة لما له حرم يعني عليه ترك الملابسة لما له حرم ما المقصود بترك الملابسة لما له حرم المقصود بترك الملابسة لما له حرمة يعني أنه إذا دخل إلى الخلاء وكان عنده مصحف أو كان معه كتاب فيه العلم أو كان عليه في أصبع خاتم فيه ذكر أو كان على المرأة سلسان أو قلادة فيها آية الكرسي أو القرآن أو ما إلى ذلك فعلى هؤلاء أجمعين لا يدخلوا إلى المرحاض وهم متلبسون بهذه الأمور أو لا يدخلوها معهم إلى المرحاض لما لما في المرحاض من النجاسة والقذارة المنافية لكمال احترام هذه لكمال احترام كلام الله عز وجل وكلام نبي صلى الله عليه وسلم والعلم ومعلوم أن أن العلم وكلام الله عز وجل والذكر إذا كان الذكر باللسان لا يجوز أن يكون داخل المرحاض النجس فناهيك بأن تدخل مصحفا كاملا أو أن تدخل كلام الله عز وجل أو العلم واستدلوا لهذا النهي بحديث وهو ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه ومعلوم أن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مكتوبا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخاتم الذي كان يختم به رسائله الشريفة المبارك لكن يقال هذا الحديث هذا الحديث وإن صح سنده لعدالة رجاله لكنه حديث شاذ أو منكر على رأي بعض أهله هذا الحديث لا يصح لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا وهذا الحديث فقد شرطا أساسيا وهو أنه شاذ والشدود هو مخالفة الثقة من هو تقوم، فإن الثقات من الرواة رواه هذا الحديث على غير هذا الوجه رواه رواه في موضوع آخر ليس في موضوع الخلاء فصل أهل العلمي الكلام على هذا الحديث في كتبهم وبين ذلك فيقال إذا لم يثبت هذا الحديث يقال عموم الأدلة القاضية باحترام كلام الله عز وجل وترك الكلام بذكر الله عز وجل وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم عند الخلاء تقتضي أن لا ندخل معنا هذه الأمور إلى المراحيض. وها هنا قد يتساءل البعض ويقول أحدنا يكون لديه مصحف في جيبه ويكون في الشارع العام فأين يضعه؟ والأخرى تقول قلادة الذهبية إذا تركتها تسرق والثالث يقول الدنانير التي أو الدراهم التي في جيوبنا بعضها يكون عليه بعض الأذكار يعني آيات قرآنية أو ما إلى ذلك وها هنا نقول الذي عليه أهل العلم أن هذه الأمور إذا وضعت في الجيوب مستورة وبعضهم عبر عن ذلك في كتب الفقه بأن توضع داخل العمامة فمثلها داخل الجيوب فهنا لا حرج في إدخال هذه الأمور إلى المرحاض هذا إذا لم يكن هناك عذر فأما إذا كان هناك عذر فالقاعدة الفقهية تقول إذا ضاق الأمر التسعب إذا ضاق الأمر التسعب وأيضا تقول الضرورات تبيح المحظورات الضرورات هذه القواعد ها هنا مكانها واضح طيب يعني قد تتبادر أسئلة إلى بعض الإخوة أو الأخوات فعندئذ عند الانتهاء من الدرس تسألون عنها بارك الله فيكم ولأن أسئلتكم تثري الدرس وقطعا هذه الأبواب الفقهية مما يكثر تلبس المرء ومما يكثر احتياج المسلمين لها في حياتهم العامة كلهم يعني بعض الأبواب الفقهية كثير من الناس قد لا يحتاجونها يعني قد تدرسها أنت ثم لا تفتي فيها إلا مرة في السنة كلها ككثير من المعاملات وكثير من أو مثل مثلا مسائل الحج إذا لم تحتاج إلى الحج لا تتكلموا في الحج أو مسائل الإمامة والخلافة إذا لم تكن متلبسا بهذه الأمور لا تتكلموا فيها أو مسائل الجهاد والفيء والمغنم كثير من الناس قد لا يحتاجوا إليها ولا يتكلموا فيها وما إلى ذلك أما المسائل التي كل الناس يحتاج إليها ويحتاجوا إلى معرفتها فهي أبواب الطهارة والصلاة والصيام وأبواب النكاح وما إلى ذلك هذه يحتاج إليها كثير من الناس لذا هذا الباب إذا أتقن إذا أتقنه إخواننا وأخواتنا سيستفيدون منه فوائد عظيمة جدا لأن المصنف رحمه الله لخص فيها أهم ما يحتاجه المرء المسلم وإلا فإن مسائل هذه الأبواب لا تتناهى ولذلك صنف العلماء المجلدات الكبيرة لكن هذه رؤوس المسائل إذا أتقنت يسهل معرفة بقية المسائل إن شاء الله تعالى فلذلك يعني أرجو من إخواننا بارك الله فيهم وأخواتنا إذا تدارسنا هذا الباب في هذا في هذا المختصر أن يرجعوا إلى شرحه للمصنف رحمه الله وهو الدرار المضية فهو شرح ميسر سهل وأيضا يرجع للروضة الندية ثم من أراد أن يتوسى أكثر فتاوى شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله يعني تبدأ من مجلد 21 وهو مجلد الطهارة فإنه رحمه الله يريد المسائل بأدلتها بطريقة حلوة سهلة يعني مفهومة لدى سائر الناس فإذا أتقن هذا الباب هنا وفهم يسهل فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصة أن هؤلاء الأئمة الذين نأخذ عنهم هذه الأبواب الفقهية على طريقة أهل الحديث نظر الله وجههم ولن تجدوا مهما بحثتم ولن تجدوا مهما بحثتم لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في سائر أمور حياتكم أفضل ولا أحسن من طريقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث نضر الله وجوههم وكثر جمعهم وبارك فيهم فإنهم لشدة خلطتهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرفوا على ما لم يتعرف عليه غيرهم ولذلك تجدون في, هذه في هذا الفقه الذي نتدارسه من اليسر والسهولة ما قد لا تجدونه في غيره من كتب الفقه التقليدية التي تعتمد قول إمام واحد مثلا أو مذهب من المذاهب التي ليست من مذاهب أهل الحديث واضح يا إخوة فهذا مما يجعلنا نهتم كثيرا بهذا الفقه المبارك قال رحمه الله وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف قوله شرع أو عرف كأنه يجعل للعرف مدخلا في الأحكام الشرعية وقد يستنكر ذلك بعض الفهم بادي الرأي ولكن إذا علموا أن للعرف مدخلا في الأحكام الشرائية وأي مدخل تبين لهم سبب ذكر المصنف رحمه الله لهذا الأمر وعندنا قاعدة فقهية هامة كبيرة جليلة عنوانها العادة محكمة العادة محكمة، وهذه القاعدة الفقهية المباركة يندرج تحتها قواعد كثيرة في التعاملات البشرية، مما تفيد الفقيها وتسهل عليه جمع الأحكام الفقهية، وعلم القواعد الفقهية علم القواعد الفقهية علم قائم بنفسه. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أجمعين أن نتدارسه يعني تدارسه بعض أخواننا لكن نسأل الله عز وجل أن يوفق البقية لتدارس هذا العلم فإنه علم جليل ويوضح معالم الفتية ويبين جمال الشريعة وحسن الفقه وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس فينصرفون إلى طرفين نقيض إما إلى ظاهرية نقيتة جافة تعمد النص فقط من غير أن تسبر غوره وإما أن يعمدوا إلى أخذ المصالح ونسيان النصوص الشرعية على طريقة المتفلتين من الأحكام الشرعية وذلك ناتج عن جهل وهم أهل الرأي المعاصرين وشتان شتان بين أهل الرأي المعاصرين وبين أهل الرأي القدامى فإن أهل الرأي القدامى كانوا أئمة وعلماء أم أهل الرأي المعاصرين فهم جهال لا يثقهون فقها ولا يتعلمون علما إلا نتفى من هنا وهناك طيب قال يعني على المتخلي الاستتار وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو فما هي الأمكنة التي منع الشرع من التخلي فيها الأمكنة التي نهى الشارع عن التخلي فيها عدها بعض الأئمة حتى أوصلوها إلى حوالي تسعة أماكن لكن العديد من الأحاديث في الباب لا تثبت إنما ثبت بعضها فمن ذلك، من ذلك الحديث في الصحيحين أظن، وهو ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعنين، قال ومن لعناني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى. في طريق الناس أو في ظلهم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه إذا هذا الحديث يفيد النهي عن التخلي في الظل يعني تأتي إلى ظل يستظل به الناس عند تعبهم ثم تجلس وتتخلى فيه أو في الطريق هكذا طريق عام الناس يمرون فيه ثم أنت تأتي وتقضي حاجتك في طريقهم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين يعني الأمرين اللذين يجلبان اللعن وها هنا يتبادر سؤال إلى الذهن هل يجوز لعن المعين؟ هل يجوز لعن المعين؟ والجواب أن لعن المعين الأصل فيه عدم الجواز الأصل أنه لا يجوز أن تلعن المعين لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالبذئي في الأسواق أو لا بالفاحش في الأسواق فلا يجوز أن تكون اللعنة على لسان المسلم أسهل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، الحمد الله لا تلعن بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. يعني لا تقل لأخيك المسلم أو لأختك المسلمة لعنة الله عليك أو نسأل الله أن يغضب عليك أو أسأل الله عز وجل أي يحقك بالنار. كما يقول العامة عندنا كبي عليك نار تقلك وتشويه. هذه لا يصح أن تقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لكن هناك نصوص أخرى ثبتت في اللعن كلعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض بل لعنه لبعض المسلمين لعنه لبعض المسلمين فالجواب أن اللعن في بعض الأحوال يجوز اللعن لمن ترى أنه يستحق اللعن يجوز كأن ترى ثاجرا معلنا بفجوره هكذا في الشوارع فتقول له لعنة الله عليك هي البعيد أو أن ترى امرأة معلنة بفجورها وفسقها أمرا لا يمكن أن تستحمله الأنفس فتلعنها والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلعنوهن فإنهن ملعونات للنساء المتبرجات لكن هذا لا يقال في أي متبرجة إنما يقال مثلا في امرأة معلنة بفجورها وفسقها علانية مع عدم جهلها لأن عامة النسوة قد يكون عندهن جهل أو يعني لا يجب علينا أن لا نفتح هذا الباب باب اللعن باب اللعن والتكفير من أخطر الأبواب يا إخوة فلذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي دائما أن يتجنبوا الخوض في مسائل لعن معين أو تكفير معين، يعني بعض الناس قد يحصل لهم إشكال من حديثنا عن تكفير بعض الطوائف أو بعض الأصناف فيحسب أننا نكفر بالتعيين مثلا عند قولنا عن المجالس, المجالس النيابية هذه مجالس شركية وهؤلاء يشرعون الشرك أو هل يجوز مشاركة المشركين فيظن البعض أننا نكفر كل من دخل هذه المجالس وهذا وهم خاطئ أو وهم غلط والسبب في ذلك أننا قد نتكلم عن الكفر بشكل عام أو تكفير الطائفة ولا نعني تعيين أفراد هذه الطائفة فردا فردا أنه كفار لأنه قد يكون قد تكون هناك موانع وقد تكون هناك شروط غير متوفرة فالتكفير يحتاج إلى انتفاء موانع ووجود شروط وهذه لا يفقه أحسن الفقه إلا من كان عالما فقيها فإذا لا يجوز أن يخوض في مسائل التكفير إلا من كان متفقها في دينه يفهم ما يقول كمسائل الطلاق وهي من أخطر الأبواب الفقهية بل مسائل التكفير أخطر من الطلاق لأن فيها إخراج المسلم من الدين أما مسائل الطلاق ففيها تفريق بين الزوجين فهذه أيضا لا يجوز أن يتكلم فيها إلا من كان متفقها أشد الفقه في هذه الأبواب ولذلك كان السلف ورحمه الله يتدافعون الفتية خاصة في مسائل الطلاق واضح يا, يا أخوة يا أخوات فأيضاً مسائل اللعن هذه لا يجوز أن يكون المسلم هكذا لعانا مجرد أن يرى أمرأة متبرجة من الشارع يقول لها لعنة الله عليك أو أن يرى رجلا مثلا فعل أمر من الأمور فيقول له, فيقول له لعنة الله عليك أو هكذا الأخوات يجب عليهن أن يتجنبن اللعن واضح؟ هذا استطراد ذكرته هؤلاء لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعنين يعني أنت إذا رأيت البرازة في الشوارع هكذا في طريقك برازة هكذا أمامك فعندئذ قد تنفعل وتقول لعنة الله على من فعل هذا هذه اللعنة هل تلحق ذلك الرجل؟ إذا انتفت موانع وجدت شروط قد تلحقه اللعنة واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل بسأل الله عز وجل السلام تنافيا إذا فعل ذلك الفعل هكذا أذية بالمسلمين قد تلحقه اللعنة ولئي بالله. الله الذي ينعنه يلعن من فعل شيئا كأن تقول لعنة الله على الكاذبين أو لعن الله المبتدع أو لعن الله مثلا الطائفة المبتدعة الفلاني أو ما إلى ذلك ولكنك لا تعنيهم فردا فردا وهذا أيضا يا إخوة ويا أخوات في مسائل التبديع قد نقول الفرقة الفلانية مبتدعة صح ولا لا مخالفون لمنهج السلف لكن هذا لا يقتضي أن كل فرد فيها مبتدع لأن لأن اتصاف ذلك الفرد بالبدع بأن يكون مبتدعا لا يتم إلا بانتفاء موانع وتحقق شروط كذلك وذلك تجدون كثيرا من الملتزمين مما ينتمون إلى جماعات وما إلى ذلك تجدونهم محبين للسنة ناصرين لها وذابين عنها إذا واجهتهم بما يقول بعض قادتهم ينكر ذلك ويقول لا نحن لا نقول هذا بالعكس نحن نحب اتباع سنة النبي أو تجدونهم جهالا لا يعرفون أن هذه هي السنة وهكذا واضح فأرجوكم أن تتنبهوا لهذه الأمور حتى تكون مسيرتنا مسيرة راشدة مباركة طيبة ولا يكون فيها بغي وعدوان على الآخرين بل المسلم يدعو الناس بالحب وبجذبهم إلى المنهج المبارك منهج أهل السنة والجماعة بالكلمة الطيبة والبسمة العريضة والخلق الحسن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أئمة الإسلام وأئمة السنة فمعاملتهم لرؤوس البدعة تختلف عن معاملة العوام والجهال وما إلى ذلك واضح؟ أرجو أن تتضح هذه المعالم في أذهانكم حتى لا تفهموا الكلام المطلق من غير تقييد طيب وأيضا ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الملاعين الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل والموارد هي أماكن المياه فتتبرز في أماكن مياه المسلمين لا شك أنهم سيلعنونك واضح؟ فإذا زاد هنا البرازة في الموارد إذن الآن قارعة الطريق والظل والموارد وردت كذلك وهذا الحديث حسن بشواهده وردت كذلك بعض الأحاديث في النهي عن التبرز في أماكن أخرى كالجحر مثلا الجحر ورد حديث في النهي عن البول في الجحر لكنه حديث ضعيف لا يثبت وورد أن بعض الصحابة بال في جحر فاخضر ومات لكن هذا لا يثبت كذلك فإذاً لكن يقال إن الجحور قد تكون مواطن للجن قد تكون مواطن للجن خاصة في الظلام فإذا تبولت فيها قد تؤذيهم فعندئذ يردون لك الصاع صاعين وهذا حدث, هذا حدث لكثير من الناس وعليه فالمرء المسلم يبتعد عن أذية إخوانه من الجن ولا يبول عليهم ولا يعني يتخلى عليهم فإذا هذه المسألة يجب أن نتنبه لها وهذه كنا ونحن صغار أمهاتنا وجداتنا ينهيننا عن صب الماء الساخن في في الجحور وما إلى ذلك لأن مواطن الجن وهذا حق وليس من الخرافات هذا حق وليس من الخرافات أيضا مثلا التبول في المساجد المساجد لم توضع للتبول فيها أما ما منع منه العرف العرف منع من التبول في العديد من الأماكن وهذا يختلف من مجتمع لآخر هذه مسائل عرفية الكل يعرفها لا نحتاج إلى أن نتكلم فيها فهناك أماكن جرى العرف على أن على أنك لا يليق بك أن تذهب وتوسخها وتنجسها لتفسد على المسلمين مجالسهم واضح وعلى أي حال فإن التخلي والتبرز والتبول له أماكن معينة الكل يعرفها ف هذه الأمور لا تحتاج إلى أن نتعلمها واضح طيب قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة على الإطلاق أو بإطلاق داخل البيوت وخارجها الرأي الراجح في هذا يا إخوة ويا أخوات الرأي الراجح هو أنه أن النهي ها هنا في الخلاء في الأماكن الخالية التي لا يوجد ما يسترك فيها أما داخل البيوت وفي المراحيض الخاصة أو العامة فهنا لا حرج إن شاء الله تعالى من التبول استدبار أو استقبال القبلة فيها مع أن الأولى ترك ذلك فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا الحديث أخرجه مسلم وله طرق وروايات عديدة وقد وردت آثار عديدة في الباب تخصص هذا الإطلاق تخصص هذا الإطلاق وتدل على أنه يجوز في الأماكن المحدودة كالحمامات وداخل البيوت وما إلى ذلك استبار واستقبال القبل ومما يؤيد هذا ما ورد عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته رضي الله عنه مستقبل القبلة يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس وهذا الحديث أو هذا الأثر رواه أبو داود والحاكم. وحسناه الحافظ بن حجر رحمهم الله أجمعين وهذا فعل صحابي جليل يؤيد ما ذكرنا ولا نقول إن هذا يخصص الحديث لكن نقول إنه يؤيد رأينا وإلا فهناك آثار عن صحابة آخرين كأبي أيوب راوي الحديث السابق يرى أن الحديث عام داخل البيوت وخارجها فقال فنحن نأتي هذه الكراديس فنقضي حاجتنا ونستغفر الله قال لأنه وجد بيوتا مبنية إلى القبلة لكن نقول المسلم الذي يبني بيته يحاول قدر الإمكان أن يوجه المرحاض لا إلى قبلتي لا مستدبع ولا مستقبلا يوجهها إلى شرق وغرب. واضح يا إخوان أيضا أخرج الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن في الماء الراكد نهاء يبال في الماء الراكد وفي مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه وهذا الحديث ضعيف لكن يؤيده الحديث السابق والحديث السابق صحيح صحيح مسلم فإذن لا يجوز للمسلم أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري لماذا؟ لأن ذلك ذريعة إلى أن ينجسه على المدى البعيد ذريعة إلى أن ينجسه على المدى البعيد ثم إنه أيضا مما تتقزز منه نفوس الناس وأيضا فإن عامة الوسواس مذه بمعنى أن الناس يتوسوسون يقول بال فيه فلان فأتوضأ منه لا يمكنني ذلك واضح طيب قال وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها ودليل هذا ما رواه مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء برجيع أو عظم والرجيع قلنا هو روث البهائم والعظم هو العظم عظم الحيوانات فإذا لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أقل أقل شيء أن تستجمر بثلاثة أحجار ووضح ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال حجران للصفحتين وحجر للمسربة يعني دبرك هذا للصفحتين وهذا للصفحتين واضح فإذا لم يحصل إنقاء بالثلاثة أحجار فتأتي خمسة أحجار سبعة أحجار ويترا يعني واضح طيب هذه الأحجار إذا كان هناك ماء هل تغني عن الماء نعم هذه الأحجار تغني عن الماء بل عامة الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يستخدمون الماء بل منهم من أنكر الماء وبعض السلف له كلام لطيف في هذا الباب كقول بعضهم أنتن يدي وقول البعض الآخر كسعيد مسيب أو غيره قال الاستنجاء بالماء لا يفعله إلا النساء وغيرها من الروايات التي تدل على أن المنتشر بين السلف الصحابة خاصة هو الاستجمار بالأحجار فإذا لم توجد الأحجار فيجوز بالكواغذ الكاغذ أو الورق أو المناديل التي توجد في الحمامات وهذا يرجع بنا إلى المسألة التي ذكرناها المتعلقة بالدرس السابق وهو المقصود إزالة عين النجاسة فإذا جمعنا فإذا استنجينا بالماء فهذا حسن وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا وهو قول الله عز وجل في مدح أهل قباء رجال يحبون أي يتطهروا والله يحب المطهرين لأنهم كانوا يستنجون بالماء وأما الحديث الوالد في أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة فهو حديث ضعيف فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين الماء وبين الاستجمار والسنجاء هو من الغلو الغير ممدوح وهو لا يتبادل السؤال وهو أن هذا الاستجمار بالأحجار لا يذهب عين النجاسة كاملة وقد تبقى الرائحة فهل يجود الصلاة والحال هذه الجواب نعم وهذا من تيسير الله عز وجل هذا من تيسير الله عز وجل للمسلمين قال الله عز وجل ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالشارع الحكيم أسقط عنا الكثير من الآثار والأغلال التي كانت علينا ويستر لنا كثيرا من الأمور وهذا من نطف الإسلام ومن يسره وهذه هي الحنيفية وفيه رد قوي على المسوسين في رد قوي على المسوسين الذين هم مبتدعة خارجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أحب أن أستفيض في مسألة الوسوسة لكن أرجعها ان شاء الله تعالى إلى المجلس القادم إن شاء الله لكوني هذا المجلس قد استطال شيئا قليلا فننهي ما عندنا ها هنا ثم ننهي هذا الدرس ان شاء الله تعالى قال ويندب الاستعاذة عند الشروع وذلك لما أرواه الجماعة من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي رواية إذا دخلتم الخلاء تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وقال الحافظ بن حجر اسناده على شرط مسلم والاستغفار والحمد بعد الفراغ لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهذا رواه بن وسنده ضعيف سنده ضعيف لكن أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك وهذا الحديث صححه ابن حبان وابن خزيمة والألباني رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله وصلى الله على رسول الله وإذا كان هنالك تساؤل أو استفسار فتفضل بارك الله فيكم الملابس الملابسته هو الاختلاط بالشيء. لمسا أو أن يكون معك تقول فلان تلبس بالمعاصي يعني اختلط بها وفلان متلبس بالأذكار أو ما إلى ذلك يعني أنه يلمسها بيده نعم نعم هذه أمور ترجع إلى القاعدة الشرعية الفقية إذا ضاق الأمر التسع إذا ضاق الأمر التسع ولا شك أن والعلماء أفتو إذا كان لديك الدنانير وفيها الذكر يجوز أن تدخلها معك ل لأن الأمر إذا ضاق التسع نعم <تصفيق> يباشر يباشر يباشر هذا مما خفف فيه الشارع كتخفيفه في المذي بجواز النضح وتخفيفه في العديد من النجاسات التي قد تتلبس بها بمجرد تطهيرها بالأرض التي بعدها معلوم أن المرأة التي تمر بالنجاسة ذيلها إذا تلبس بالنجاسة ثم مرت بأرض طاهرة أخرى لن تزول عين النجاسة كاملة لكن هذا من تخفيف الشارع لأن الأمر إذا ضاقت تسل <تصفيق> هذه من الأصول العظيمة في الإسلام وهو أن النجاسات القليلة أو الخفيفة أو ما إلى ذلك يعفى عنها وهذه من أصول الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأيب نعم الخلاء يا أخي الكريم إذا فتحت الباب وأز وأزلت عين النجاسة انتهى الأمر لا حرج في ذلك شيء الذكر نعم لكنك إذا جئت إلي ستقول بسم الله فعليك أنت أذهب عين النجاسة ك إذا كان المرحاض فيه السيفون هذا شد السيفون أو تفيض عليه الماء وانتهى الأمر أو إذا كنت في ال تطمرها بالتراب كنت سيلا تسألت بذلك الثلاثة نعم لكن الملاحش بها الاستهانة؟ لا لا لا اي استهانة لانها اذا كانت إذا كانت مخبأة وغير واضحة لا شك ان اي احد لا يقصد الاستهانة بهذه الاستهانة انما لا يدخلها معه إلا عند الضرورة والحاجة، كأن يكون في يخاف عليها أن تسرق أو تضيع أو أو تتلف أو تتوسخ أو ما إلى ذلك، فإنه يدخلها معه. <تصفيق> نعم. لكن أنا قلت إذا كان السلسلة في العنق وهو تحت الثياب فلا حرج في ذلك. او المال في الجيب او المصحف في الجيب ايضاً لا حرج ان شاء الله نعم نعم هذا داخل في في النهي وهذه من الملاعب لان هذه قارعة الطريق ثم هؤلاء أعذين لا يستبرئون من بولهم ولذلك هؤلاء صلى الله عليه وسلم في قبورهم ولا تصحوا صلاتهم وثيابهم نجساً صلى الله عليه وسلم الناس لأن عامة الناس جهال ولأنه بعد قليل سيفعلوا مثلهم نعم؟ أي نعم هو هنا مسألة وهي هل يجوز البول قائما الحقيقة لم يرد حديث صحيح في النهي عن البول قائما الأحاديث في الباب ضعيفة أوردها المصنف في الدراري وصديق حسن خان رحمه الله في الروضة الأحاديث في الباب ضعيفة لكن يقال إذا كان الرشاش سيرجع عليك فلا شك أن قواعد الشرع تدل على أنه لا يجوز أن تتبول قائم لكن إذا طمعن أنت إلى أن الرشاشة لا يرجع عليك فلا حرج إن شاء الله بالنسبة للنساء إن شاء الله لا حرج أما الرجال ليس من شيمة الرجال أن يلبسوا السلاسل وقلائد هذا من خصائص النساء. أما إذا قصد بها تميمةً، فنحن ندخل في مسألة التمائم. هل أل هي جائزة أم لا وما إلى ذلك؟ ترى مسألة السترة إلى أن نصل إلى السترة. لم نصل إليها. أنت سترة؟ ماذا تعني؟ نعم تستتر بها. أمامك وراءك.